اشعل وبنائك خ ن ا د ي ل ا ل ه د ا ي ة في منزلك اعمر بيتك بالقران العظيم ل ولا ت وتضبرها ا و تخلف الشياطين في بيتك اذا خرجت انت اذا بل ا خ ل ج في بيتك الملائكه ة يرمى جهدك للرواس الزنف شفاك تستمعون أ ن اعظم الفصائل ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى عبر هذه الايه يا النحو ج ي ا ع ه وقد علم أ ن ابن ق ي م رحمه الله جعل ك س ا ب ه المشهور مدارج ا ل ت ا ل ي ي ن الذي هو في ث ل ا ث ة مجلدات جميعا من خلال هذه الايه أ ي ن مناجي اياك نعبد واياك نشهد بسم الله الرحمن الرحيم و ا ل ص ل ا ة والسلام على ا ل م د ع و ث ر ح م ة للعالمين س ي د ن ا محمد و على آ ل ه و ص ح ب ه أ ج م ع ي ي ن ت س ج ل ا ت أبو ه ا ج ر تقدم ل ك م الجزء ا ل ث ا ن من ي س ل س ل ة م ن ا ز ل ا ل إ ي م ا ن ل ل أ س ت ا ذ ا ل د ك ت و ر فريد ا ل م ص ا ر ي أخي ف ا ض ل م ن ا ئ ك نسختك ا ل أ ص ل ي ستستفيد ة و ت س ا ه م م في و ا ص ل ة ه ذ ا ا ل ع م ل ا ل ع ظ ي م جميع ا ل ق و ق م ح ف و ظ ة شكر الله مجهود أ خ ي ن ا الفاضل وبارك في عميه ن س أ ل الله عز وجل أ ن ينفع كل من ساهم في هذا ا ل إ ص ب ا ر وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته و ا ل آ ن مع م ن ز ل ة المجاهده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ن الحمد لله و س ت غ ف ر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 وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه من ضلاله وكل ضلاله في النار ن س أ ل الله ا ل ن ج ا ة والعتق لنا ولكم وللمسلمين اجمعين منها وما قرب إ ل ي ه ا من قول او ع م د ثم اما بعد فمن منازل إ ي ا ك نعبد واياك نستعين م ن ز ل ة ا ل م ج ا ه د ة م ن ز ل ة ا ل م ج ا ه د ة والتي هي ا ل ص ف ة التي إ ذ ا التزمها المؤمن كان بها بحول الله عز وجل من المجاهدين أ ن ف س ه م في الله وذلك مقام الطبقين والصالحين والتابعين لهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين وهو أ م ر ا ع ت ب ر من أ ه م قوارب ا ل ن ج ا ة خ ا ص ة في زماننا هذا الذي يعز ي بالفتن ويضج بالضلال إ ن م ا ينجي المؤمن بعد اعتصامه بالله عز وجل أ ن ياخذ ب ا س ب ا ب النجاه وعلى ر أ س ه ا هذه ا ل م ن ز ل ة ا ل ع ظ ي م ة التي قررها ا ل ق ر آ ن الكريم وبينتها ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ش ر ي ف ة م ن ز ل ة ا ل م ج ا ه د ة يقول الله جل جلاله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وهذه ا ل ع ب ا ر ة ا ل ط ر ي ف ة ا ل ع ج ي ب ة جاهدوا فينا التي وردت على هذه ا ل ص ي غ ة على ن د ر ة من هذا السياق وهذا المعنى خ ا ص ة حيث الجهاد أ و ا ل م ج ا ه د ة ب ا ل أ ح ر ف ت ع ل ق ت ب ن د ا ف ع ه النفس و أ ش ي ا ء أ خ ر ى نذكرها بحول الله جاهد يجاهد في ا ل ع ر ب ي ة فعل يدل على الاشتراك ل أ ن فيه أ ل ف ا ل م ش ا ر ك ة فاعلا فهو يقع بين اثنين ف أ ك ث ر ل أ ن ك حينما تقول مجاهده فهو مصدر يدل على وجود فاعلين بالمعنى مجاهد ومجاهد مجاهد ومجاهد والمجاهد م ج ه د و ا هو أ ي ض ا يجاهد ذلك الفاعل فهما فاعلان في ا ل ح ق ي ق ة يتدافعان ولا يمكن للمسلم في مثل هذا الزمان أ ن يثبت على الحق وعلى ا ل ت و ب ة النصوح ك ل م تاب إ ل ا إ ذ ا كان ق د حقق هذه المنزله ة في ف ن المجاهده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أ ن ت تبحث عن ا ل ه د ا ي ة تبحث عن السبيل الموصله الى الله عز وجل لنهدينهم سبلنا سبل شبول السلام و السلام اسم من اسماء الله ا ل م س ن ى و ص ف ة من صفات ا ل ج ن ة فهي دار السلام فلكي تصل إ ل ى هذا المبتغ العظيم لنهدينهم سبلنا عليك أ ن تحقق الشرط أ و ل ا أ ن تجاهد نفسك في ا ه ا ل م ج ا ه د ة م ن ز ل ة تتعلق ب أ ص ن ا ف ث ل ا ث ة يجب أ ن نذكرها و أ ن نعرفها اولئك ا ل أ ع د ا ء ولذلك نقول اعرف عدوك فانتصر عليه, عليه فمن أ س ب ا ب الهزائم جهل ط ب ي ع ة العدو وما عنده من ع د ة وعتاد و ق و ة واستعداد وجهل ما لديه من حيل ومن خدعه تحصل المباغته من العدو يبغثك ويبهتك وتقع ا ل ه ز ي م ة لا قدر الله ه ز ي م ة ا ل إ ي م ا ن الحاضر ب ح ل ب ك إ ذ ن مصيرك انا اذن مصير ل ى ا ل ز ي ع م ر ة أ خ ر ى و إ ل ى الفتنه م ر ة أ خ ر ى و إ ل ى الضلال م ر ة أ خ ر ى من بعد ما حاولت أ ن تخرج م ن ه وتتوب إ ل ى مولاك الذي خلقك لا بد إ ذ ن من م ع ر ف في هذه ا ل أ ص ن ا ص ا ل ث ل ا ث ة أ و الاعداء ا ل ث ل ا ث ة تكلم العلماء منذ القديم عن ذلك في مصنفاتهم نصرا وفي قصائدهم شعرا وفي غير ذلك من المواطن وكله مستلط من كتاب الله ومن س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن اليوم بحول الله لن نتحدث عن ا ل عدو من حيث هو عدو فهو معلوم لديكم جميعا ولكننا نتحدث عن طبيعته لتعرف كيف يجب أ ن تحاربه وما ا ل ص غ ر ا ت أ ي ن هي ا ل ص غ ر ا ت التي تقع بسلاحك أ ن ت ف ي ظ ه ر ك العدو بخدعه ويهزمه ف أ م ا العدو ا ل أ و ل فقد نص عليه ا ل ق ر آ ن الكريم في هذا الترتيب وهو إ ب ل ي س الشيطان ل ل ع ي ن ا الرجيم والعدو الثاني النفس وتعلمون أ ن ا ل ب ط ي ر رحمه الله قد نظم ذلك في بيته التربوي ا ل م ف ه و ر وخالف النفس والشيطان و ع ص ي ه م ا و إ ن ه م ا محاضاه ا ن ص ح ه التاهيل إ ل ى اخر المقطع ولا تطع منهما خصما ولا حاكما ف أ ن ت تعرف قيد الخصم والحكم ا ما جاء بشيء جديد و إ ن م ا نظم وهو نظمون جديد بغض النظر عن ما وقع في ا ل ب ر د ا ت ي ن ما وملوا هذا و كله يعلمون لكن فيها حكم ر ف ي ع ة ع ا ل ي ة و الناس مع ا ل أ س ا س حينما يتناولون ف ل ت ر ا ث بين إ ف ر ا ط وتفرط اما واحد ي أ خ ذ ا ل ب ر د ا ت يقول فيها الشرك ى ل او واحد قلبي ي ح ق و ن كلها ل أ ن ه ا أ م ه ي ت من رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عليه بالمنام وهذه خ ر ا ف ة لا يقبلها إ ي م ا ن ولا عقل و إ ن م ا الحق وسط ما وجدناه في كلامه اي كلام العلماء السلف من الحق قلنا حق وما ن ب ي ه من الباطل قلنا باطل فهذان بيتان من ا ل ح ك م ة التي تشد إ ل ي ه اليها ا ر ح الحكمة ا ل هذه تشد إ الرحال يصفر الإنسان بتجيبه الإنسان فاذا الشيطان والنفس ثم عدو اخر ل الفتن التي حضر منها رسول الله عليه الصلاه والسلام فيما سماه العلماء بعد باحاديث الفتن يعني النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حذر من الفتن يقول لنار ا ل ب ا ل من الفتن و أ ك ث ر من ذلك اكثر من ذ ك ر ي ا ل ك ذ ي ر و ا ل إ ن ذ ا ر والنظاره من الفتن حتى إ ن ه صلى العلماء كتبا في تصاميم الحديث سموا هذه كتب الفتن و أ ح ا د ي ث الفتن تجدها في البخاري ومسلم والسنن ا ل ا ر ب ع ة ومساند في ا ل ا خ ر كتاب الفتن أ و أ ح ا د ي ث الفتن أ و أ ب و ا ب الفتن هذه الفتن ينتجها ا ل ط ا ع و ت في كل جمال ينتجها ا ل ط ا ع و ت و ا ل ط ا ع و ت هو كل ما يعبد من دون الله سواء كان صنما أ و بشرا أ و فكرا أ و هوى كل ما يعبد من دون الله ه و ا ل ط ا ع و ت الله ولي الذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور والذين سفروا أ و ل ي ا ؤ ه م ا ل ط ا ع و ت يخرجونهم من النور إ ل ى الظلمات فتلك الظلمات هي الفتن من ينتجها ا ل ط ا غ و ر وتناسي على ذكرها ب ح م د الله عند وقته أ و ل الاحداث الذي وجب أ ن تجاهده إ ب ل ي س لعنه الله و أ خ ذ ا ه و إ ن م ا مجاهده ابليس بالاعتصام بحبل الله الممدود من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض كما صح عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو ا ل ق ر آ ن الكريم هو السيف ا ل ب ت ا ر القاطع الذي فيه ت ق س م الباطل ة وتنتصر عليه بشخص لا يكون في قبضتك سلم ولا باطل يعني الشده الشد سيف حي ولكن عندها تكون الشده ي ا ت ض ع ي ف يا يحيى قل الكتاب ب ق و ة شدتهم ة فلا ت ف ع الكافرين وجاهدهم به بالقران جهدا كبيرا و أ و ل شيء تجاهد به إ ب ل ي س أ ن تعتقد أ ن ه ع د و و أ ن تشعر بذلك وتحسه وهذا معنى غ ي ب عن د الناس من أ ك ث ر ما يدخل إ ب ل ي س على الناس أ ن ه ينفيهم ويلهيهم هذه ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه ع د و ز في ن س ا ن المسلم في غ م ر ة الغفله ترغف لما ب ه ن ستكون ا لأنه عنده إبليس مساله إ ب ي وإبليس دي كنسا وإعداء كيف ذ ا لما ستكون مساله ا عندك لك مساله لك د ي تخرج من الناس, ما ما مع الناس مزيان مطمئن. مطمئن. ما تخرج م د الدار المتمعن و معندكش ا خوف انه شيء يجيب ض ا ب له ما عندك شان ا ل أ ح س ا ن لانه لا يسالك أ ع د ا ء غبي ل ن ه مطمئن ولكن حينما تشعر أ ن بينك وبين جارك أ و قريب منك ع د ا و ة وفار ت كالقرزال ينتقم م ن كالقرزال غبي غير ا ل ح ر ك ة التي تشركتك تقف في الرزق تظن أ ن ه قد زعل ينتقم م ن ماذا يصيبك يصيبك عدم ا ل أ م ن القرض ج ل ك ف ت أ خ ذ حذرك ل أ ن ه عار عندك العدوس ما ا عرف عرف عنك ع ل هذا ا ل إ ح س ا س هو الذي أ م ر ن ا الله عز وجل أ ن نتخذه إزاء إبليس. ان جاءت ابليس إ ن ا ل ش ي ط ا ن لكم عدو فاتخذوه و ا ل أ م ر ل ل و ج و د فاتخذوه عدوا فاتخذوه عدوا نحن لا نتخذه عدوا لا نتخذه عدوا إ ل ا قليلا وهذا س ل م ل ح د ث غ ر ا ف إ ذ ا د ع م ن ا أ ن ن ا ن أ خ ذ بكتاب الله فنقول و د ع ن ا ش د في الله عز وجل ش د في ا ل ق ر آ ن ش د في ا ل س ن ة ولذلك ك ا ن ع ت ب ه إ ب ل ي س عدو بالكلام يعني شدل لانك تكون ضعيفه ليس عندنا أ خ ذ الكتاب ب ق و ة نظرا ل أ ن إ ح س ا س انا ب ع د ا و ة إ ب ل ي س إ ح س ا س ميت ولذلك ح ت الاخذ بالكتاب وللكتاب فهو أ خ ذ ضعيف ه ذ ل ي ن ان الشيطان ل ك و ن عدو اتخذه عدوا الشيطان مشيخ رفع خلق ر من خلق الله بل هو شر خلق الله خلقه الله ل ح ك م ة الابتلاء ليبتلي ا ل ن ا ويختبرهم من يعتصم بالله حقا من اخذ بكتابه ب ق و ة ومن لا ف إ ن م ا يتبين ذلك للناس ل و ج و د إ ب ل ي س ف و ج و د ه ح ك م ة ب ا ل غ ة وخلق الله إ ي ا ه من أ ع ظ م مقاصد ا ل إ ب ت ل ا ء واستحقاق النجاه والنعيم لمن انتصر عليه ب إ ذ ن الله ف إ ذ ا اعتبرت ذلك وشعرت ب أ ن إ ب ل ي س عدو لك فعلا لا يخرج من بيتك إ ل ا و أ ن ت حذر وضوء ح ذ ر ك ه حذر الا و أ ن ت حذر من أ ن يتبت ذ بك أ و أ ن يزيغ ب ي أ و أ ن ينزل ل ي وكان سيد الخلق سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يخرج من بيته إ ل ا بذكر لله و ا س ت ح ا د ة ن ه سبحانه وتعالى من إ ب ل ي س فيكون م ح ل ي ا محفوظا وسن لنا ذلك سنه الى يوم القيامه ت و ح د م ا يقول إ ب ل ي س أ ن ا صافي غ ر ي ش ق ر ا ربي يجب ان تدرك أ ن ه خلق حي يتحرك ويشتغل في ا ل ت ض ل ي ل و ا ل إ ض ل ا ل هكذا أ خ ب ر ن ا رب ا ل ع ز ة في غير ما آية من ايه ب الله ا ا ت من حيث و ق ع ا الاستقرائية في القرآن من الكتاب س ر ل الله ن أنه م ش ت غ و وبي ولكل وبوكلائه لعن الله مشتغل هو ما الناس من شياطين الجن هذا هذا الشريط به بمسه إبليس حزب. حزب له أ ت ب ا ع وله جنود وله مرده ووظيفته فضليه و إ خ ر ا ج الناس من النور إ ل ى الظلم وجب أ ن تخذه ع د و إ ذ ا أ ن ت ت د ذ عدوا معنى ذلك هو رهلك عدو رهل ما معنى هو رهلك عدو إ ن الشيطان لكم عدو إ ذ ا كان هو عدو لك فمعناه انه لا ي س ت و و يحاربك أرى ح ب ا ن تجد ل خ ط ب ا ل ن ه ا ر ت و ج د ك في وفي مرمج حبان كيف تقاتله كيف تحاربه كيف تهزمه ان قال لك كيف تقول له و إ ن فعل بك كيف تفعل به وهكذا وحدب و ح د ة فتفكر إ ذ ا لمزالقي ل قبل أ ن تقع افكر ن ا ل ا ع ي د الشيطان كيف تقع في الناس وقد أ ن د ا ن ا ا ل ق ر آ ن بكثير منها وفصلت ا ل س ن ة صورا منها تدرك ذلك ولكن جريبتك ا ل ش ف ي ة ك ن و ا ح د ر عنه تجربه مع الشيطان كيف يوقع بي وما هي ص ل ث غ ر ا ت ا ت ي عنده يدخله ويتسرب عبرها وخلالها إ ذ ا وكيف تكون ع ن د ل خ ب ر ة في محاربه بي ولذلك كانت ت ر ب ي ة منذ القديم في تاريخ ا ل إ س ل ا م يشرف فيها على المربين مربون لما كان ا ل م ر ب ي كان ا ل م ر ب ي أ ن ه تكون له خ ب ر ة س ا ب ق ة بان ع ي إ ل ي د و خ د ع ي و أ ب ا ط ي ل ف ي ف ي د ك نصره وتجيهه و إ ر ش ا د ه لتسلك سبيل ربك زللا مطمئنا ل أ ن ه م لكتكن سلاح و خ ا ن ك العدو ستكون سلاح متن بالاسلحه يشعرك السلاح ولذلك قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الوضوء سلاح المؤمن هذا واحد من ا ل أ س ل ح ه المشي كل شيء الاسلحه واحد ع ن د م ا تخرج متوضئا واحد العدد ك ث ي ر من المشاكل حيث تعني من أ ن يتلبسك ابليس ويزيغ به ما دمت متوضئه حتى تنقضه وتخشيره الوضوء سلاح ا ل م ؤ ي ن ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عبر بهذا التعبير العسكري ا ل عليه الصلاة و س ل ا م أ ن وجود ا ل إ ن س ا ن في ا ل أ ر ض هو وجود تدافع ولدفاع الله الناس بعضهم بعض. لا يعني الأرض د ف م ج ا ه د ة فمن ادراك ذلك فقد ادركه ومن لم يدركه فقد هلك يعني اللي ف ق ل خبر المجاهده فاشتغل بها فهو يتحصن يتحصن ويكتسب خبره ومعرفه بالعجوز ابليس ومن لم يدركه ما فقرش يخبر باللي راه السوء تكون عنده مجاهدة ما ق فكان ل إبليس ل خبر طبيعة ف ذ معرض أكثر من أكثر غيره ه ل ل إبليس ة للمدحين ه عنه وأرضاه ر م ي ة شخصون ب يديه بعض الصحبة واحدة لإنسان نبحونه فكان من المبهين قولهم إ ن ه لا يعرف الشرق قال لهم ذلك أ ح ر ى أ ن يقع فيه ولكن الناس يسالون عن الخير وكنت أ س أ ل عن الشر م خ ا ف ة أ ن يلحق عني في حديث ح ب ي ب ة ك بن يمان رضي الله عنه وكنت أ س أ ل عن الشر م خ ا ف ة أ ن يلحق عني يسأل ولذلك الله عليه الصلاة والسلام عليه ل و حدثه وحدث غيره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بكثير من أ ح ا د ي ث الفتن و أ ل ع ا ب الشيطان ومهالك ا ل إ ن س ا ن وطبائعها ومواقعها هذا العدو ا ل أ و ل الذي و ج ب أ ن تجاهده وتعد نفسك إ ع د ا د ا واعدت لهم ما استطعتم من قوه قيلت في م ح ا ر ب ة الناس من الكفار ولكن ا ل ع ب ر ة بعموم ا ل ف ض ي لا بخصوص الشباب ومن مشمولات هذا العموم أ ن تعد نفسك وتعد قوتك وسلاحك لمحاربه كل عدو لله ولرسوله وللمسلمين وعلى راسه اليه فوجب أ ن تطبق عليه هذه ا ل آ ي ة كما يطبقها المسلم المجاهد على الكفار المحاربين وجب أ ن تطبق هذه ا ل آ ي ة أ ي ض ا على إ ب ن ه وعلى حربك ا ع ا ئ ل ه أ ن تعد توجد ولكن احنا رح نخرج ن غافلين وندخل غافلين ننام غافلين و ن س ت ي ق ظ غافلين ما ص ي خ ب ر و إ ن ر ي س ي ح ب ر خططه ويغير بجنوده وبجيوشه عليه و أ ن ت لاهل تتهالك بين يديه ولا تشعر أ ن ك في الهلاك فعلا من هنا إ ي ي ن ا وجب أ ن ننتبه الى إ ه ا هذا معنى دقيق ولطيف في القران فاتخذوه عدوا الله سبحانه وتعالى وقد علم ط ب ي ع ة ا ل إ ن س ا ن وهو خالق ا ل إ ن س ا ن ل أ ن ه يغفل و عن عدوله ا ل أ ص ل ي ا ل أ و ل فانتهك المولى عز وجل إ ل ى أ ن تنتبه ا ا و إ ل ى أ ن ت س ي ق ظ وتدرك ي هذا العمل و خاصك ل تكون ش و ف ه طبعا ليس ببصرك ولكن ببصيرتك انه يراكم هو وقبيلوه من حيث لا ترونه ولكن حينما تعد له وتستيقظ له ف ك أ ن ك ترى تقدر تحدد موقع دياله ليس المثالي ولكن ا ل ن ا س ي ه تقول انها هو وتضرب أ ي ن هنا بغيب حليه من هذه الوسوسه من هذه الغلطه من هذه المحرمه كتعظ بها و ت ن ه ا ك أ ن ك ترى تقدري سيخنوس بايدينك اذا غفل وسوسه و إ ذ ا ذكر الله خنش يعني المؤمن إ ذ ا غفل وسوسه الشيطان و إ ذ ا ذكرت الله خنس ا الشيطان خنوز الشيطان و ل ك الوسواس الخناس كثير الخنس يعني يتضاءل تنشغل تنشغل حتى يغبر ي خ ط ع من القشدين ي خ ل س و ا في ا ل أ ر ض أ و في التراب أ و في جبال أ و في اي مكان ت ز ي د ويشيء و ي ه م كما يهربوا ويسروا من التاذير ل الشيطان أ ن ف حتى ل اذا يبقى س م شيء يعني اكتشاف وقت اكتشاف ولكن يعني ا ت ش ا ف حتى ما يبقى اكتشاف العصر بيمس ي ي ر وله ذراء ا ل حيوان فزع حينما ي ي ر أ و كما قال عن م س و راتب ا ل س ع د و الثاني نفسك التي بين جنبيك الله عز وجل علمنا في قران الكريم أ ن هذه النفس قد فطرت على الخير وفطرت على الشر أ ي ض ا إ ل ه ا م ا ونفسي وما س و ا ه ف أ ل ه م ه ا فجوره و ت ق و ر ه أ ي كما أ ن ه عز وجل جعل لك ق ا ب ل ي ة الصلاح فقد جعل لك أ ي ض ا سبحانه وتعالى ق ا ب ل ي ة الفساد ا ل إ ن س ا ن ك م ا هو ملهم هذا ملهم ذاك فوجب أ ن تحاصر هذه ا ل ر غ ب ة ا ل ط ي ن ي ة في نفسك ر غ ب ة ط ي ن ي ة بهميه ا ة ب ا نسبه الى ا ل ب ه ي ن ة وجب أ ن تحاصرها في نفسك و أ ن تحاربها من النفس ولكن يجب ا ل ش ه و ا ت ز ي ن ل ن ا حب ا ل ش ه و ا ت من ا ل ن س ا ء و ا ا ل ب م ش ه و ا ل ق ن ا ط ي ر ا ل ومشهرات ة و م ش ه و ا ل ت و ا ل خ ي ر ا ل ت ومشهرات ومشهرات ومشهرات و م ش ه ي ا ت ا ل ش ه ر ا ت و م ل ه ر ا ت و م ل ه ذ ا ا ل ت ز ي ي ن في ه ذ ه ا ت و م ش ه تزيين ف ط ر ي ا ل م ز ي ن ف ي ه ل ا ت و م ش ل ر ا إ ن م ا ه و ا ل ل ه عز وجل و ل م ش ه ر ا إبليس ي س ت غ ل ذلك ا ل ت ز و ي ن ه ر ا ت بك عنه الله عز وجل يجعل ف ط ر ة ف ط ر ة في ا ل إ ن س ا ن أ ن يحب هذه ا ل أ ش ي ا ء وقد أ ح ب ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بالعدل, بالعدل. فكان يحب النساء وكان يحب لحم الكثير فالنعم التي أ ن ع م الله بها عليه أ ح ب ه وما كرهها و ا م ك ا ر على من زعم للباطل ا ل ز ر د فيه اما واني اخشاكم لله واتقاكم لك ل ك ن ي كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث ثلاث ة ر ق ي ن الذين س أ ل و ا عن ع ب ا د ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أ خ ب ر و ا كانهم تقالوها تقال الشيء صورك لي اشتهشوا وقال ادشك لي تقالوا ع ب ا د ة ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فغضب من ذلك وقال هذه المقاله ة شروره ولكني ن أ ص و م و أ ف ط ر و أ ص ل ي و أ ن ا م و أ ت ز و ج ن ي فمن رغب عن س ن ك ي فليس لي وانما الزهد يقع في مسنه العلماء بالمباح الذي لا حرج له هذا ا س ت ط ر ا ض انا امسح قوحي ما دام اني جبت الموضوع باش ما يمشي حتى واحد غلطه باذن الله ثم اعود الى ما اناشي الزهد شيء جبد والورع يقصدون بنص الحديث الصحيح هذا الطرس الخرد يا بني قوي وخيريكم الورع والورع كما بيناه قبل درجه اعلى من التقوى فهذا ا ل و ر ا ء يحصل مما ليس من المباحات ب إ ط ل ا ق ماشيه اي مباح بنوز ز ن ذهب ف ي ه ا ل خ ل ي ن ا بعض المباحات مطلوب أ ن ت أ خ ذ منها و أ ن تتناولها ف إ ن أ ب ي ت فستكون مخالفا لكتاب الله ولسنه رسول الله عليه الصلاه ة والسلام ع ر ف القرآن الكريم وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ما وقع له بين أ ز و ا ج ق ض ي ة العسل فنظر عليه الصلاه والسلام أن لا ي ك و ن عسل ا ً ل ه ل و ن ز ل لا يقول لا ي و ا يقول ي و ل لا يقول ا ي و ل لا ي ق و ا ل لا ل لا يقول م ا يقول لا يقول لا و ل لا يقول لا يقول لا ل لا و ل ل و ل لا يقول لا يقول ا ي ق و ا ي ل لا يقول ا يقول ا ي و ل لا يقول لا ي و ل ا يقول ا ي و ل م ا ي ح و ل لا يقول لا ل لا ي ق ل م ا ي ق و ا ي ق و ا يقول ا ل إ ن ي ا ي و ل ا ت ق و ل لا ا ت ق و ل لا يقول ل يقول لا يقول لا يقول ا ي ل ا و ل لا يقول لا ي ق ل لا ل ل ق ل لا ي ق ل ا يقول ل ل لا ي ق و ا ل لا ي ق إ ب ا ح ة المحرم يعني الذنب د ي ا ل القول ب أ ن هذا المحرم مباحر لا يجب ي ل ن الخمر ا ح ل ا ل ولا الربا احلال ج ر ي م ة كبرى في هذه ا ل س و ا ط ج ر م هذا كجور من تحريم ا ل م ب ا ح في حاجه ح ل ا ل مش ب ق و حرام وهذا قد يخطئ فيه بعض الناس ت ل ج ي ه ش ه لا يقول حاجه حرام هو ما محقق منه ولكن في سجيه ص ع ب ة في حاجه حرام يقول حلال رغب محل ح ل ا م ا تخاف ان أ تحل ر ما حرم الله وجد أ ن تخاف و أ ن لا تتجرا من حين ما أ ح ب الله ف إ ذ ا ليس كل مباح يطلب الزهد فيه بل بعض المباحات الزهد فيها مذموم و إ ن م ا المباح الذي يزهد فيه وقد زهد فيه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو السنه هذا الذي فيه العلماء بالمسكوت عنه ق ولكن و ا منطيبات مرض ل م ت ح و ا ت ن س لا و هذه أ و ا م يجوز لكنها أوامير لا تفيد ل الإباحة العلم ولكن لا ا بقواعد إباحة ندب تفيد ي و ج الزهد فيها لمن تنشاط له عندك ما لا يجوز ان تقلب عليها ولكن جسد من ذلك عليك أ ن ت أ خ ذ منها حتى تظهر ن ع م ة الله عليك وتشكره على آ ل ا ئ ه ونعمه ك ما كان يفعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا ما ا ن ج ش لا ت ش ت ع ل النار في بيته شهر او شهرين ويعيشون اي ان ذكرتم الى ع ن أ س و ا د ي ن الماء والدقن الموت مره ة خ م مر... س أ و أ ق ل من ذلك دقن دقنوا ل ص م ر ي رديئه ولكن إ ذ ا وجدت اكل السريده واكل الحمل كتف وهذا مشهور أ ك ل و ه و عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الحمل كتف كان يحبوه ويستعذبونه الماء الى غير ذلك أ م ا ن تسكت عنه كما في وما فكتر عنه فهو عفو عفو هذه العباده عفو بما يصير يصير في مكتبات المحلفه او الفهم المخالفة. الفهم المخالفة. عفون. لا يقع العفون. في مكانه عفو لا يقعو لا ي ق و لا يقعو لا يقعو لا ل م خ ا ل ف ة ق ع و لا يقعو لا يقعو ل ف يقعو لا يقعو لا ي ق ف و لا ي ق ع ا لا يقعو لا يقعو لا ي ق و لا يقعو لا ل ق ع و لا ي ا ع و لا يقعو لا يقعو لا يقعو لا يقعو لا يقعو لا يقعو لا ي ق ع ش لا يقعو لا يقعو لا يقو لا يقعو لا ي ق و لا يقعو لا ي ق هل ما عنك. فإذا هو د ر سكوت الخير ت ق ل ع ف و الشارع القوله لهو بالنشر عن الدين هذا سكوت بعض الافعال على سبيل العفو يعني ان الاصل فيها ان تكون م ح ر م ة هذا ا ل أ ص ل ولكن سكت عنها ولم ا ح ر م ه ا لما ر فعفا ل ا عن اشياء ع ن ي ل ذ ر ح ن ه أو لكم ذ ل ا ل ت ح ي سنسال أ بكل كتراء ف ع ف ع ن أ ش ي ا ء رحمة كما انه عليه الصلاه والسلام عفا عن قليل الدم في ا ل س و ب معروف أ ن الدم يجي وكثيره يبطل الصلاه ولكن ن ق ط ة طيب لانه ل أ في ه ح ر ا س يلنشك ي ا ب د ع م ا ل م ص ا ر ح عمره ك ت ص ل ي يمكن ت كل و شن في وعد حد ا ل ض د ه يحطه في ا ل م س ج ه و ا ل ن ج ا س ا ت التي في الطرق دوره ا ل س ي ا ر ة و صم على الموت سير ع ل ي ه و قد يكونوا نجسات و ميرتادي عدم ا ل ت ح ق و كمل جيش قلب علم ي توسيل ا ن ج س ة و ل ا ما في النجاسة في شيء و هذا كثير كيفيه ش العلماء في سفر عموم ا ل ب ن و ر ا اي ما ي ف ع ب ا ل ت ح ر ض م ن ه ي ح ت ك ف ت في الايام الضربه لما تكون الفقر جيك نوتش فهذه الاشياء ا ل ش ر ي ع ة انها ان بفضل عفوا و ي ث ا هذا يحسن الزهد في ف عدله ي من العفو مما ت ك ت ى عنه عفوا يزهد ف ي ه وهذا فعلا يدخله كثير من ا ل أ م و ر ا ل م ت ع ل ق ة ب أ ن و ا ع المتشهيات يعني كثير ان ا ر ي ش ه ا د ت ش ع ا د ه شهاده كلما ا ش ت ر ي ت م اشتريتم ك م قال عمر بن ا خ ط رضي الله عنه وذلك نوع من الانغماس في ا ل ح ي ا ة إ ل ى برزه ا ل إ س ر ا ف أ و ما يقارب من ا ل إ س ر ا ف ل أ ن ا ل بخطف ا ل إ س ر ا ف رغم خ ص ف ل ك ر ا ه ه ه م ا عبد الطيبات فيجب أ ن لا ازهد ف و إ ن م ا يزهد فيما يحسب أ ن ه نوع من ا ل إ ك ث ا ر لا اقل لا ولا اقل والمشتبهات أ ي ض ا هذا م ا يحسن الزهد فيه أ م ا المحرم فهذا يعني ماشي بخاطرك هذه م س أ ل ة تتعلق بالمدار ت ق و ى وليس فقط وراء الكلاب ق و ى المحرمه والوراء ي ل ك ل ا ب المتشابهه و ا ل م س ت ب ه ه والزهد فيما هو زائد عن ا ل ح ا ج ة هذا الزهد في ح ا ج ة زيد عن ا ل ح ا ج ة تزهد ف ي من النعم زيد عن ا ل ح ا ج ة هذه التي ن س ا ل تسكن ا ل إ ن س ا ن وجب ان تعلم طبيعه ت الكليات الجزئيه الطبيعه الكليات هي التي جعلها الله في كل شيء لكن فيما احدث عنه الله عز وجل واخبر به في كتابه وبينه النبي عليه الصلاه والسلام في سنته نفس المخلوقات صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل و ا م ي وما سواها فالهمها فجورها وتقواها وكما في هذا الدين الذي ذكر زين للناس حب الشهوات هذا النفس الكليه اما ا ل ج ز ئ ي ة فهي نفسك أ ن ت فيمكنك ن تكون عندك مواطن ض ع ف مختلفه على مواطن ض ع ف ا ل ل ي عند وحدك وهذا أ م ر مشاهد و ج ر ي به عاده الله في الخلق جري تيمكن تديونية به قوته فمثلا تقوى حد قوته وقالوا ان هذه المبادره و تتحرك بهذه ل ا المبادره الجنة م ولكنها ضعيف في ب د أخرى و تتحرك و بهذه المبادره ولكنها ل ل بماله كل م خ ا تتحرك بهذه هي ا ل ن م ب ا ع ر ف ا ل م ش ك ل ة د ي ن سنتين وما فيش في محدث م ش ك ل ة كل بني أ د م اخطا وخير الخطائين التوابون وهذا أ م ر مهم جدا لتعرف كيف تعالج وكيف تجاهد ن ف ك ما يمكنش تقوم بمجاهده نفسي وانت لا تعلم طبيعتها ل ك ل ي ة وطبيعتها ا ل ج ز ئ ي ة أ ي ما فيك ا ن خصال الضعف في نفسك انت وجب ان تقوم بتشريع نفسك وبمحاسبه ي نفسك وبنظره ي نفسك تأمن لك. وفي انفسكم ث ل افلا ي في وردت ق ي ا ل تنصرون و العام نحن غالباً الأقل الأزمين المتأخرة على أو زي اليوم يقول وفي هذه كثيراً البال ل وزيرها ي ي دموية يجب الفيزيائي من البدان كذا وزام الجنب مخلوق لك البدان فقط وخورة ليس هذا أ بل هي تتحدث عن ا ل ن ا س التي ي ب د ر ة الخرقه ذرعه ذر الخرقه ذ ي ر ي ذريه ذ ي ا ن ف س يا ا ي ا ل ن ا س ا ل ت ق و ى ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها و ب س منهما رجال ك ث ر ونساء هذه التي اشتقت من ب غ ط ه ا ودبرها و خ ا ص ة هي الانسان قل إ ن م ا أ ع ظ ك م ب و ا ح د ة أ ن تقوموا لله لسنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين وبيع عذاب شديد هذا التفكر الفردي مثلى وقرانه ان لا تكن معرضه ولن اشموا منه يعونك انس حتى تعرف فغرفنا وينصحك في كيفيه علاجها ان كان من سبيل علمه هذا الشئ فوجب اذا ان تنتبه الى هذا كما انه خصلا تبغو لابليس تخذه عدوا وكذلك و ج ب أ ن ننتبه الى إ النفس فنحارب جانبها ا ل أ م ا ر بالسوء ونغلب عليه عن ه ذ الجانب ا الاخر ج ن ب ا ل آ اللوان والذي ينبهك إ ل ى الخيرات والصالحات ل د الثالث ف ن الفتن نزل منها الزمان التي خرجها العلماء في أحاديث والتي نزل منها في هذا الزمان ما لم ينزل هذا قطوء كتال ت ق ط ع الليل ا ل م ض ي ا ل ت تدعوا ب ي العزيز ي ر النبو ل ح م منكم حيران سبحان الله تدع و الحليم ا منكم حيران الحليم هو ا ل إ ن س ا ن العاقل المتزن من الحلم والحلم العقل المستوي المعتدي هذا حلم كيف فطن ك ي ا س ة و ف ط ن ة و أ ن ا ه وكل ذلك حلم يعني بلاد من ع ا ق ل ر ض ي ن ل ه ا د ئ ف ا ه م كل ذلك ح ل ي م و ح ل م هذا نموذج الناس في الخير والصلاح هو في حيره تدعوا الحليم منكم حيره ف إ ذ ا احتار ا ل ح ل م ا ء فما بالك بالسفهاء مش بقي د ر ف ر ف ع وما ح ي ر ة الحليم ماشيه الحليم يعني راهي ك ل ف و إ ن م ا المقصود هو من ك ث ر ة الباطل وهذا ياتي إ ح س ا س ا ل إ ن س ا ن فرقه من ف ر ق ا ت إ ب ل ي س يبقى عندك الباب ف ي س م ر ة مره يقول ا ل إ ن س ا ن ف ا ل و مازال ينسى ن ي في يوم المغرب شيء على اختار ي بقي ل ي ء اختار بي بسر بقي يعني يجي و ل ي ق و ل لي ا لي ع ن عند الله حرام محال تجاره الخمر تفيض بها الشوارع ا ل ا ط ف ا ل والمقاهي والصناديق باقي ا ل ر ي ب ن ي ت ي واللي فعلا ع ن د الناس حرام و ا ل أ ب ن ا ت تولي وتدبل ب تولي سلمه يقولك ابليس م ح ا ت ه ذ ا ولكن طبعا الحالين ي ع و د و ا الى ح ل م ي ولكن شدوا وقعه الفساد على خدمه حزنا و أ س ف ا وهذا وقع لرسول على الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما كانت تاسف هذا القصار يسمعوه فمما باخر وتلحنها ن يجب مطبقوك من فمما هذا هو للإنسان إنسان يحدث حيث ي على المؤمنين في ه ذ ان إ ذ فتن أن يثبتا على م ب د أ الحق ويجب خ ط ط ل ن ان تعتذر في انفسك ان ذلك باطل فماذا بعد الحق إ ل ا الضلال و أ ن م ا الحق ما في كتاب الله عز وجل منطوقا في هذه ا ل م س أ ل ة وفي غيرها يعني م وانما اللي بأس الحق أ ن الخمر م ح ر م ة كلها قليلها وكثيرها بائعها ومشتريها مما هو معزوم من اللعنه في أ ق س ا م ه ا العذراء حتى الذي يزرع ه الزرع إ م م ا ا ش و ك ن ح ة الله ل ي ه وفي الاوطان شرحه عجيب وهو كذلك فهذا عقد ا ل باطل لا ت ر ل ى هو والمشترى لا فلا ي كان ا د ن ي ما ت ح ب ليش لهم لا مبخئ ما اكتر ع ن د ي م الكافرين ن د ه يجاهدوا مجاهدته الله ك وجاهدهم به ذ ه ا د ا ك ب ي ر ذلك كلامنا امن مجاهده الشيطان والنفس التي هي الهوى والفتن إ ذ ا آ م ن ت من ه ذ ه الثلاثه ا ش ت ع ج ل ت لها و أ ع د د ت و أ ع د لهم استطعتم ن ق و ة ن ف ر ك الله وحماك من كل ن ك و ر إ ن عبادي ليس لك عليهم سلطان وتكون في م أ م ن من ربي ومن كان في م أ م ن من الله كان آ م ن ا حقا اللهم ارنا الحق حقا, حقا وارنا ن التداعه و الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه و ج ع ل ن ا لك من الشاكرين اللهم عافنا في ديننا اللهم اعطنا ولا ن دنيان ا تحرمنا اكرمنا ا ل ا تهنا اكرمنا ولا أ ص ح ل ن دنيانا تهنا اكرمنا ولا ن تهنا